طالين. أمين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف الخوف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 فما لكم في المنافقين في أتين والله أركس بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من نظل الله ومن يضر الله فلن تهد له سبيلا ودوا لو تكفروا لك ما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم يُعَذِّرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُضُوا هُمْ وَقُتِلُوا مَحِيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَهُمْ وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ أُجَاقٌ حصر الصدور هم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، فما جعل الله